بعد وإنما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لنتصى منهم ولكن ولكن ليبل وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيحدهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ إِن تَنصُرُوهُ يُمَكِّنْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ والذين كفروا فتعسَّلَهم وأضلَّ أعمالَهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دم رَاللَّهُ عليهم وَالكَافِرِينَ أمثالُها ذَالكَ بِأَنَّ اللَّهَ مُولَى الَّذينَ آمَنوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مُولَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدخِلُ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِر الصالِحاتِ جَنَّةٌ تَجري مِنْ تَجْرِي مِنْ تَجْرِي مِنْ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 فَأَنَّى كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ مَا فِي الْأَرْضِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُرُورٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ جَنَّةٍ فيها أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ اِلَّا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ للشَّارِبِ أنهرون من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربي ومقفرة من ربي كمن هو خالد في النار وسقمان وسقمان أنحى من فقدت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 صفًا وله فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه كمن وخالد في النار كمن وخالد في النار كمن وخالد في النار وسقما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 أن تأتيهم ضغتة فقد جاء أشرافها فإن لهم إذا جاءت ذكرهم فعلم أنه لا إله إلا الله فعلم أنه لا إله إلا الله أعلم أنه لا إله إلا الله واستفذر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبتهم و ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سور فإذا سورة محكمة وذكر فيها وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون, ينظرون إليك نظر المخشى عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وقول معرو أعزم الأمر فلصدق الله لك أن خير لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعلهم أفلا يتدبرون, أفلا, يتدبرون أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الرُّهْدَانُ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 سنطيعكم في بعض الأمور والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وعذارهم ذلك بأنه متبوع ما أصطلوا. فكيف إذا توفتوا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنه متبغ ما أصخ الله وكره رضوانه وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم نَرَضُنَّ أَلَّا يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَأْ لَأَرِينَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَا نَذِلُّنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ حتى نعلم المجاهدين منكم والصادرين ولن نبل حتى نعلم المجاهدين حتى نعلم المجاهدين منكم الصادرين الصابرین ونبذ وأخباركم ونبذ وأخباركم ونبذ وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله وشَرَّ الرسول رسول من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الهدى لئي ضر الله لئي ضر الله شيئا لئي ضر الله شيئا وسيحدق أعمالهم يا أيها الذين آمنوا الذين آمنوا أطيع الله أطيع الله وأطيع الرسول أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطل أحمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الاهلون فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاهلون والله معكم والله معكم والله معكم ولي يتركم ركم أعمالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم والله معكم وليت ركم أعمالكم إن إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم مجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا, فيحفكم تبخلوا ويخرج أضرانكم ها أنتم هؤلاء أولئك الذين يتقون في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخلو فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. Wahai orang kaya, Allahul Ghani, Allahul Ghani, Allahul Ghani, wa antumul fakrā, wa اِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ غَيْرَتُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَاِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا يَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ